وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما من اصبح اليوم منكم صائما قال ابو بكر انا يا رسول الله قال من اطعم اليوم منكم مسكينة قال ابو بكر انا يا رسول الله قال من تبع اليوم منكم جنازة قال ابو بكر انا يا رسول الله قال من عاد اليوم منكم مريضة قال ابو بكر انا يا رسول الله فقال المصطفى ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنة